قد كان لكم آية في فئتين التقطى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء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 الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط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 وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسها والى الله المصير قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من الذين كذريتهم طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى الله يبشرك مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحفورا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 قال رب اجعلني لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثه أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار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 وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أني قد جئتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وأبرئ الاكمه والابرص واحيي الموتى باذن الله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 رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل ثم نبتهل فنجعل لعنه الله على الكاذبين إِنَّ هَذَا لَهُ الْقَصَصُ الْحَقُّ وَمَا مِن إلَّهِ إلَّا اللَّهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ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 لما تحجون في إبراهيم لما تحجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده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 إن أول الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين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 وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهًا نَهَارًا وَكْفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قل إن الهدى هدى الله أي يؤتى أَحَدٌ مثل مَا أُوتِيَ تُم أي أَحَدٌ مثل مَا أو يحاجوكم عند رَبِّكُمْ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 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بجينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما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 إن الذين يسترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا أولئك لا, خلاق لهم أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة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 فيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميفاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم اصري قالوا أقررنا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 وَمَنِ ابْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَيْقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَيْفَ يَهْدِ اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ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 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون.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 لا تُنفقوا مما تحبون ولا تنفقوا من شيء فإن الله به عليم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 ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعباء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاهُ فَرَتٍ مِنَ الْمَارِفَ أَوْقَظْتُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 تلك آيات الله نتنوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور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 لن يضركم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينصرون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 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم كمثل ريح فيها صر أصابت حرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت.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 أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبوا عليكم الأنامل من الغض. الْمَوْتُ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إِن تَمْسَسْكُم حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُم سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا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 وطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله بددر وأنتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون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 فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أَوْ يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض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 ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون, وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ان يمسسكم طرح فقد مس القوم طرح مثله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 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَبْخُلُوا الْجَنَّةَ ولما, وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ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 فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ قَلَبْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ وَمَن يُنَقْلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْـًٔا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ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 وكاين من نبي قاتل معه ربيون كثير قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا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 إذ تصعدون ولا تلغون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمما بغمّ, بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم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 او قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي ان يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون فَمَنِ انْتَبَأَ رَبَّهُ وَأَنَّ اللَّهَ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتٌ عند الله والله بصير بما يعملون لقد منا الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا, فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بِنِعْمَةٍ من الله وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ لَمْ رضوان سُوءٌ وَاتَّبَعُوا ذو فضل عظيم ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين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 بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو لهم بل هو شر لهم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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبِينُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَمَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَشَتَرَوْهُ بِهِ ثَمَنُ قَلِيلٍ فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ من الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أي يحمدوا بما لم يفعلوا أن بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم.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 ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار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 خاشعين لله لا يشترون بآيات الله فمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم تفلحون